وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ يَدَاعُ ٱلْعَذْبِ فُرَاتٌ سَائِلٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِن حُمْقَ جَاجٍ وَمِن كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَا تَرَى الْفُلْكَ تَسْبَحُ كَمَا خُطَّ لَهَا تَجْرِي مِنْ صُنْعِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُنْشِئُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُنْشِئُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يَا نِعْمَ لَهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ نَقْطِر إِلَّا تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُون لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُبْدِؤُكُمْ مِثْلُ قَدِيمٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ والله هو الولي الحميد يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الولي الحميد ان يشاء يبدلكم وياتي بخلق جديد وانا وخلق وياتي بخلق جديد وما ذلك الا الله جاعلين ولا تذر واسره واذرا اخرى وان تدعو صله الى حملها لا يحمل منه شيء ولن كان ذا قربا انما يخشى ربنا بالغيب واقام الصلاه ومن تذكر فانما تزكى لنفسه والى الله المصير